وقفينا على آثارهم في عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وآتيناه الإنجيل الإنجيل هدى ونور ومصداق لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم قوم بما انزل الله فاولائك هم الفاسقون وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قول بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه أه أه مم ما جاءك من الحق لكل من جعلنا منكم شرعته ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أممًا واحدة ولكن ليبلّ وكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات